لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما نقول ونسمع وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى وكلمتي في هذه الوقفه أيها الاخوه بدعوة تناسب هذا المقام مقام الفراغ من أداء هذه الصلاة العظيمة التي اكرمنا الله جل وعلا ومن علينا بأدائها وتفضل علينا بأن جعلنا من أهلها وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها لمعاذ بن جبل قال يا معاذ إني احبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذه الدعوة مناسبة في هذا الموضع ادبار الصلوات تمام المناسبه لأنك أيها المسلم قد من الله عليك وأكرمك ويسر لك المجيء لاداء هذه الصلاة وتفضل عليك بأن جعلك من أهلها وهذه منة الله عليك، وإلا فإن الأرض مليئة بالأرض لا يشهدون الصلاة والذين يشهدونها قلة فالله جل وعلا اكرمك من بين هؤلاء ويسر لك أن جعلك من أهل الصلاة وإلا كم من اناس لا يسمعون الأذان أصلا ولا يعبؤون به وكم من أناس يسمعون ولا يجيبون فلا صدق ولا صل فهذه منة الله عليه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وإذا استشعرت هذه المنة وهذا الفضل الذي حباك الله سبحانه وتعالى به تتوجه إلى الله لطلب العون والمد لأن العون بيده والتوفيق بيده جل وعلا فكلما فرغت من الصلاة في دبرها تدعو بهذه الدعوة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والاستعانة وسيلة والعبادة غاية قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ولا يمكن أن يبطر بالغاية بدون الوسيلة الغاية العبادة والوسيلة الإعانة ولهذا جمع الله بينهما قال إياك نعبد وإياك نستعين وفي القرآن قال فاعبده وتوكل عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله أي اطلب العون من الله سبحانه وتعالى ولهذا سرع لنا إذا نودي إلى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أن نستعين بالله قائلين لا حول ولا قوة إلا بالله لأن هذه كلمة استعانة طلب عون وسرع لنا إذا خرجنا من المنزل في أي مصلحة دينية أو دنيوية أن نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله نطلب العون وكل هذه الكلمات الثلاث بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كلها كلمات استعانه بالله تبارك وتعالى ثم تأمل هذه الأمور الثلاثة التي خصت بالذكر هنا اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته وكل واحد من هذه الثلاث شأنه عظيم ولا يمكن أن تكون من أهله إلا إذا عانك الله وكم هي الأمور التي تشغل الناس وتصرفهم عن ذكر الله والله يقول يا أيها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعسيلة ويجد الإنسان يجد نفسه قد فوجة بانتهاء اليوم والآخر والثالث والرابع وهو فيها قليل الذكر لله جل وعلا فيحتاج العبد لمد الله وعونه وأن يسأل الله جل وعلا بصدق اللهم عني على ذكرك وشكرك شكر الله على نعمه ونعم الله عليك لا تعد ولا تحصى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها النعم كثيرة والشكر قليل وقليل من عبادي الشكور حتى تنهض في حياتك وتكون من الشاكرين سأل الله أن يعينك على ذلك اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتأمل هنا لم يقل وعبادتك قال وحسن عبادتك لان العبادة لا تقبل إلا إذا اتصفت بالحسن ولا تكون العبادة متصفة بالحسن إلا إذا اجتمع فيها أمران الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى أو الفضيل بن عيار في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا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 والصواب ما كان على الصلاة وهذان الأصلان اجتمع في قوله في قولك في الدعاء وحسن عبادته ثم تنبه ايها المسلم إذا دعوت الله بهذه الدعوات دبر الصلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أتبع الدعاء بالسبب اتبع الدعاء بالسبب ابدل السبب لتكون ذاكرا لتكون شاكرا لتكون محسنا في عبادتك لله تبارك وتعالى فإذا اجتمع لك الأمران طلب العون وبذل الأسباب فزت بخيري الدنيا والآخرة وحققت قول نبينا عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزني أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم. صلى الله وسلم على رسولنا.